واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي منازل للترقي وللسمو في عالم يضج بالماديات وفيه أخذ للنفس نحو المراقي ومحور مدارج السالكين هو إياك نعبد وإياك نستعين وذلك واضح وبين من خلال منازل السير إلى الله فكما أن المسافر يسافر في دنياه يتنقل بين المدن والبلدان. كذلك يتنقل في طريق سيره إلى الله جل وعلا بين المقامات بدأنا منازل السائرين وبدأنا مداري السالكين بمنزلة اليقظة مرورا بالتوبة والمحاسبة وآخر ما وقفنا عليه من المنازل كان حديثنا عن منزلة الفناء السير السير في الدنيا في الطاعات والمقامات ترقي فإن لم تكن في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله فأنت تسير خطأ لذلك مر علينا هنا في مدارج السالكين من القواعد والدرر ولا نحس بأن خرج منك لم تزدد به من الله قربا فأنت في خسار السير إلى الله بالأنفس وليس بالساعات والأعوام نحن تمر علينا الأعوام الطويلة يمر علينا العام وراء العام والسنة وراء السنة ولا نحس بأن فينا تغير بل تمر علينا المحطات وأولها وأعظمها الصلاة فلا تغير فينا نصلي ونعاود الحياة ونرجع ولا نحس أن حياتنا في استقامة ولا في ترقي وهذه محطة قريبة متقاربة تأتي محطة أبعد وهي محطة الجمعة فيها التزود والتزين والتجمل وتأتي محطة العيد فيها التكبير وكما قال بعض المفكرين لو أن قلوب المسلمين كبرت كما تكبر ألسنتهم بالعيد ولو أنهم طهروا بواقنهم في العيد كما طهروا ظواهرهم بأفخر وأفخم الثياب لو أنهم فعلوا ذلك قلبا وقالبا لغيروا الدنيا والتاريخ تمر علينا المحطات الحج محطة لتغيير المسار يقول العلماء يبدأ الطواف باليسار لتغيير المسار أنت لما تطوف تجعل الكعبة على يسارك وتبدأ الطواف بالبيت طائفة لتغير مسار حياتك لأن هذا خلاف الروتين الروتين أن ترقد على الفرش والأسرة وخلاف الروتين أن ترقد على صحراء مزدلفة الروتين أن تلبس الثياب المخيط والمحيط وخلاف الروتين أن تلبس الأكفان الروتين أن تجلس وأن تتنعم وأن تبعد من الزحام هذا هو الروتين الذي تريده وكسر الروتين أن تزاحم ترمي الجمارات لترمي عدوك ولترمي الشرور من نفسك وهكذا ابن القيم في مدارج السالكين ينقلنا في سياحة إيمانية عظيمة هو كتاب جديد بالمطالعة وجدير بالقراءة وجدير بالوقوف عنده ولذلك وقفنا في كتاب مدارج السالكين بحول من الله وتوفيقه انتهينا من المجلد الأول من مدارج السالكين وانتهينا من المجلد الثاني من مدارج السالكين وها نحن اليوم نقف في الصفحة الرابعة والثمانين بعد الثلاثمائة في المجلد الثالث والأخير من كتاب مدارج السالكين والمنزلة هي منزلة البقاء والبقاء بعد الفناء والبقاء أثبت من الفناء استدل الهروي رحمه الله تعالى على البقاء بقوله جل وعلا والآية واضحة في استدلال الهروي بها والله خير وأبقى ولكن البقاء المراد في منزلة مدارج السالكين بقاء العبد في مقام الإيمان والآج تتحدث عن بقاء الله سبحانه وتعالى وعن دوامه فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير لكن البقاء منزل للعبد والفناء منزل للعبد وقبلها منازل البرق والود والمكاشفة والسكر مرت علينا هذه هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي والله خير وأبقى البقاء صفة الله من أين يأتي بقاء العبد وهذا هو المحق يأتي بقاء العبد من بقاء ربه ومولاه فما كان بالله متصل وما كان بغيره منفصل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وكأن ابن القيم يريد أن يقول مفسراً كلام الهروي بأن كل شيء يرتبط بالباقي يبقى وكل شيء يتعلق بالدائم يدوم ولكن لا يدوم إنسان بل لا يدوم مخلوق خلقه الله لا يدوم سنة الله جل وعلا هذه سنته ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يغير ولا يتغير يبقى ويدوم وغيره لا يدوم فمن أين يأتي دوام العبد وبقائه؟ العبد قد يفنى ذاتا ولكن قد يبقى ذكرا العبد قد يفنى ذاتا نعم لكن في أشياء بتبقى ما الذي يبقى يبقى من الإنسان ما كان مرتبطا بالباقي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أليس هذا نوع دوام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث هو ميت ولكن العلم باقي مات ابن القيم قبل السنين ابن القيم تقريبا يعني توفي سنة سبعمية وشوية سبعمية كم سبعين لكن الناس يدرسون كلامه مات عمر بن الخطاب والمنابر تستدل به مات الإمام مالك والناس يدرسون مذهبه إلى يوم الدين أليس هذا نوع بقاء وديمومة ولماذا كان هذا الدوام لأنه قال صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له فبالتالي ما كان متصلا بالله يبقى وإن كان ابن القيم رحمه الله يقول بأن البقاء على نوعين مقيد ومطلق أما المقيد فالدوام والبقاء إلى مدة هذا ممكن يحصل للناس يتفاوت فيه الناس واحد يعيش مئة سنة واحد مدعو من عشرين سنة يتفاوت الناس بتاع المئة سنه بقية بالحسابات البشرية المجردة المادية بقية أكثر لكن فتكون ما نافع مئة سنة ما عندها قيمة عند الله من عبث في ناس عشرين مئة سنة حسنا الخواجات والكفار آخر حاجة وصلوا لا قالوا شنو قالوا دايرين حارب الموت وده جهل الموت الموت بتحاربه الشيء خلقه الله الموت مخلوق بالمناسبة تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل الموت خلقه الله والموت الذي لا يراه الناس وهو عرض عرض يعني حاجة ما امسك لي الموت في يدك مخلوق موجود هاي لكن أمسك له في يدك لكنه يوم القيامة يكون جوهرا يجيب في صورة محسوسة في صورة خروف يعرضوا على الناس يا ناس الجنة تعرفوا ده يقولوا بالخلد كلنا ضغناو لان ما في زول حتى الانبياء ماتوا يا ناس النار ده تعرفوا يقولون بالخلد ما موتنا قبل كده يضحوا بين الجنه والنار يقال لأهل الجنه خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا موت فيزداد اهل الجنه فرحا واهل النار غما الموتر جيبوا بالضحر في صورة كبش أملح الأملح ده بين الأبيض والأحمر ده اسمه شنو؟ الكبش شنو؟ الأملح في صورة كبش أملح يجيبوا كويس ويذبحوا فما هي قيمة الحياة؟ إخواننا الدين يحتاج إلى تأملات ومن أكثر الأشياء التي استفدتها في مدارج السالكين التأملات اشوف الحياه دي لا بد يكون في موت الخواجات ما عندهم موضوع قالوا نحارب الموت ما قالوا الزول بيحلل او يخلد في الدنيا لما نعمل كده لكن قال لك تخلي الهم بعد بعد بعد بعد بعد الهم تبعد منه تبعد من الدهون تبعد من شنو تأكل خضروات تجيب على الفواكه قال لك ممكن تعيش مية وعشرين سنة ده حدهم ما تزيدوها شوية يا أخواننا كده يا أخواننا قولوا خير زيدوا علينا شوية بعد, بعد الهم والوحوث التجيلة قال لك ممكن تعيش مية وعشرين سنة بس بس أقول ميتين سنة برضو تمشون النار بطريقتكم دي ملاحدة وكفار ومجرمين قول عيشت ميتين سنة شنو يعني قول عيشت ألف سنة اخواننا الحياة قيم ده اختصاري للحياة الحياة قيم ومبادئ دي الحياة الحياة أن تحيا بالوحي الوحي الرباني يسيرك ربنا زي ما هدائك وأنت عبد مستسلم ربنا قال لإبراهيم عليه السلام أمر تذبح ولدك إبراهيم عليه السلام ما قال ليه وفيشنه يا أخوانا وأنا ما عندي غيره وما في دين ذات يقول لك ضبح الناس دين أنت قال اعتراضات العلمانيين على اوامر الله شنو زي ده يقولوا اضبح اضبح ولدك بعد لو اسمع يا الله وجعني في راسك كده الولد الصغير ده ذنبه شنو وانا اضبح لي اخنيعني ناس تحدي مدير تقول لي اللي ذكر مثل حظ الانثيين يقول لك اغنيعني يا اخي ما قال كده ثاني تقول لي اخنيع كيف كلام الله قاطع بدون تردد جابوا يطبخ. ده أمر. الولد عاجب قال له أتكيني على وشي عشان مدحني عليه لما تطبحني عينك في عيني أمكن تحن قال لي أقلبني قلبه ما فيه زر ولا حد اللحظه ديك لا يعلم الغيب إلا الله يعني ما كان قايد بجيوب لو قايد بجيوب تبدأ تمثيليه دي ما تمثيلية ده شغل جد قال إني أرى في المنام اني أذبح قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ربنا قال فلما اسلما وتلهوا للجبين رقدوا أتكى وتلهوا للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين الله قال بلاء بلاء كبير ابتلاء عظيم يعني إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ده أمر الله لإبراهيم بذبح الولى صح صح أمرت أولادك صلوا بس أمرت أولادك صلوا ما قال لك أطبخي وأمر أهلك بالصلاة أمرته يصلوا تجيء الصلاة الصبح وتخلون وراك أمرته أمرت أولادك يصلوا أمرت بيتك تتحجب الله قال ابراهيم اضبح ولدك داري اضبحه الله قال لأنه سواء تحجبا ما دار تحجب الراشل يا أخي أوامر أجمل من الأوامر ربنا دار إبراهيم الناس ما قادرين عليها يمشوا الحفلات في اخر زينه في حضور الاب وبكامل رضاه لا نملك الا ان نقول انه ديوث راجل بيت ما مساله خاصه الصلاه الخاصه خليها ده شيء كويس صاله عامه رجال ونسوان كلهم قاعدين برسوا في محله واحده انت كان قلت غلط الله قال بيقولك انت ده كان قلت تغلط الله قال بيقولك انت ده خليهم عشان كده ربنا قال وإبراهيم الذي وفى والله وفى الله قال لك أطبح طوال جاب التكاوض الله ما قال لك أطبح لأن معنى ذاتنا بتعين فلسفة لو قال لك أطبح بتقول في شنو يا أخوان نضبح جنياتنا ولا نعمل مظاهرات نقول يا أخوان نغير الموضوع ده ونرفع عريضة يا ما قال لك ابو قال لك ارزق والشريعه وقال للمرض حجبي والناس ما قادر يستقيم، انا ما حد والله ما تعرف الحاصل شنو في حياه الناس فبالتالي شوف منزله البقاء والله خير وابقى كل الدين اي شيء بيرتبط بالله ينشده قدام اي حاجه عندها علاقه بالله تبقى ليس بقاء الذوات إنما بقاء الأثر الأنبياء ذهب الذواتهم وما محمد إلى رسول قد خلق من قبله الرسل، ولكن بقيت آثارهم بقيت آثارهم إبراهيم عليه السلام قال الله سبحانه وجعل لي لسان صدق في الآخرين القران كله إبراهيم وصوره اسمه ابراهيم وابراهيم عمل وانتم متبعين مله ابراهيم واذ بوانا لابراهيم وتجي في كل صلاه كم لسان عجمي وعربي فصيح يقولون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يوميا كم مرة وكم زل ده اسمه والله خير وابقى أي حاجة مرتبطة بالله تبقى أي حاجة ما مرتبطة بالله حتى ولو انتفشت زمنا وأخذت حيزا لا بد أنها ستنتهي في يوم من الأيام وسينتهي ذكرها ولو ذكرت لن تذكر على سبيل التمجيد انما على سبيل الذم والتوبيخ كذمك ابليس وكذمك فرعون وكذمك قارون وكذمك هامان وكذمك المجرمين في كل امه يا سلام والله خير وابقى الامام مالك رحمه الله مالك ابن انس كتب الموطا موطا الامام مالك الموطا سمى موطا ليه لانه وطأه للناس فوطئه مهده للناس تمهيدا يقول لك وطئت الثرى وطئ وطئ الشيء الموطا معناها الممهد ففي ناس حاكوه كتبت أكثر من مئتين موطع حاكوا يعني أي زول كتب موطع كمان قالوا طالما مالك ده كتب نحن نكتب قال مالك عاش تقريبا سنة مية كامو سبعين مية كامو سبعين كتب الموطع ده اسمه موطع الإمام مالك ابن أنس الأصبح قالوا يا إمام الناس كتبوا موطئات عارف قال لهم شنو قال لهم ما كان لله يبقى الموطأ اللي كتب لوجه الله بيبقى يا سلام يا اخي ما كان لله يبقى اتعرفون موطئا غير موطأ مالك ها في ناس الله وعلى موطأ مالك ذات ما سمعوا موطأ مالك ذاته فلا يكون ما عبير يقول لك موطأ مالك داي التشهد يأخذ الموطأة إمام مالك كتاب كتب وقالت لك أحاديث صرفة على حسب أبواب الفقه أحاديث وآثار نعم في احاديث ضعيفة وفي آثار ضعيفة ولكن الخير أكمل والخير أعظم في موطأة إمام مالك وشرح موطأة الامام مالك, موطأ مالك شروحات ومنها كتاب ابن عبد البر الذي سماه بالتمهيد فيما موطئ مالك من المعاني والأسانيب التمهيد ابن عبد البر وهكذا قال الهروي البقاء قال تعالى والله خير وأبقى قال ابن القيم والبقاء الذي يشير إليه القوم إنما هو صفة العبد ومقامه والآية تتحدث عن بقاء الرب ودوامه لكن الآية نفسها عجيبة يا أخواننا من خلال مدارج السالكين وصلت إلى قناعة الهدايه من ربنا والهادي هو والله المسألة دي رسوخ الهدايه من الله وصلت لقناعة يا أخي بل في, في الاجرام ما بتقابل بين عشيه وضحاها يستقيم ايش تقول اقول على ماذا نقول في هذا الايه دي والله خير وابقى انما جاءت على لساني سحرت فرعون والله خير وابقى في صورتي طه قال آمنتم له قبل أن آذنا لكم أما هو قال له لو قطعنا, لو قطعنّا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا تعلمون أيونا أجدد عذابه هو قال له كذا ذكروا بقاء الله لأنه هددهم بإثناء ذواتهم قال لهم بمسحه مش فنانة ولا كذا أه؟ ناس بوش والجماعة دين لما نتكلم بيطويان يقولون شنو بمسحت من الوجود يقول لك تمسح شنو والله انت نعلى العراق ما تمسح خلي تمسح زول من الوجود فرعون دا قال لهم بمسحتم كويس هددوا بفناء ذواتهم قاموا قالوا لي قالوا ليه إن الذي آمنا به ده معنى الكلام وانتقلنا من عبوديتك إلى عبوديته ومن طلب رضاك إلى طلب رضاه عذابه ونعيمه وكرامته أبقى لنا عذابك يفنى وعذابه لا يفنى ونعيمك إن أعطيتنا يفنى ونعيمه لا يفنى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقاط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر شوف الايات في محل كيف والله خير وأضر بقاء عجيب يا أخي وكتب الله لسحرة فرعون البقاء وين كتب لهذا البقاء بأن ذكر قصتهم في الكتاب الخالد الذي سيبقى إلى يوم الدين يثلى في المنابر والمحاريب والخلوات والمساجد وفي صدور الحفظة يتعبد به رب العباد إلى يوم القيامة بعد أن أنا المستغرب له الإيمان ده لهم دقائق الناس دي وقفوا تخيل موجه وقفوا في يوم الزينة يحشر الناس فيه ضحا قال موعدكم يوم زينه وان يحشر الناس ضحا يتلموا شوفوا جو قالوا بعزه فرعون دل منو السحر حلفوا بفرعون بعزته فرعون عنده عزه كويس ما عنده عزه شوف الكلام ده كيف وقالوا أإن لنا لاجر كنا نحن شوف بس وقفوا رموا الحبال بقت ثعابين ثعابين للناس سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم انت السحر اللي قاموا ليه موسى فرق الي معصيته عصايته, عصايته برضو تبقوا تعبان بيجي يبقى الناس يقارنوا ده ثعبان وده شنو ثعبان لكن عصى موسى عمل شنو لقفت الحبال والعصي بقت ثعابين وكبيرة ثعبان ضخم نازله الضار لورا ثعبان ضخم موسى مسكت ثعبان رجعت عصايه ودول العصايه دي الحبال والعصي السحر عرفوا ان الموضوع ده موضوع جد ده ما شغل بتاع سحر ده شغل بتاع انبياء طوال آمنوا قالوا آمنا برب هارون وموسى آمنوا فيكم دقائق صح شوف الكلام التجيلة قالوا ده كيف قالوا لأصلبنكم الآية سمعتوها والتهديد الشديد قالوا لشنو لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا حلفوا بمنوا أه؟ والذي فطغن يا أخي ده إيمان ما إيمان سليم ده إيمان دجائب لكن راسخ ده الفريق نحن مشتركنا مؤمنين زمن لكن أقل حاجز لعبعنا هذول ده جابون وخدتوا في جذوع منهم وعملوا قطعوا وآمنوا دخلوا الجنة إن شاء الله فبالتالي ده شرح ابن القيم طيب المخلوق عموما لا بقاء له بذاته دين اتفق عليها لن تبقى ذات من الزوات باقيه لان الله ذكر ثلاث كلات كل كل كل كل من عليها قال واحد كل شيء هالكون إلا وجه اثنين كل نفس ذائقة الموت ثلاثة دي ما بيطلع من نازل صح صح المصح إذن كل شيء من الذوات يفنى حتى الرسل والانبياء إنك ميتون وإنهم لميتون وين البقاء البقاء للقيم فكذا بقول للناس إخوانا الاسلام تايل فهم انت ممكن بالمقاييس البشريه عمرك كم انت بتكون قادر على العطاء حتى الستين بعد الستين ما في عطاء في كل الدنيا في حاجه اسمها شنو معاش بيس. شوف الحسابات البشرية تمانين سنة انت تاني لو جبت تسنين ما تستمس قدفت انت دادرت بشي قدف كان ركب ولد طقم ولا كان الدوق نظاره انت تاني وقفت تسعين دي يعني ممكن يكون عندك عطاء لكن برسانة في عن قريبة تنظف في الدنيا دي كلها تجيب الإذاعة تنظر وتسمع الاخبار وتنظم بس مين في محلك ده؟ لا تقدر تشيل فاتحة تاني إلا يشوف له معك في محلك لك ده. لكن أنت إيش تقول ودوني الدروسات؟ أشيل فاتحة واحضر العقد في مسجد الشهيد معناه طريقة أنا أكلمك دي تسعين تخيل في منظومة القيم ليلة واحدة تساوي ثلاثة وثمانين سنة ليلة القدر خير من ألف شهر دقة ألف كيف؟ ليلة وحدة لو بيقولت ألف يوم مع... ما ألف يوم ألف شهر ليلة بألف شهر ألف شهر وثمانين سنة وأربعة شهر أنت ممكن تحضر الليلة وحدة بس في عمرك بتاعت قدر تقوم لالله كأنك عبدت الله وثمانين سنة القيم بتدي العمر زيادة والعمر راجع في محله ليلة القدر خير من ألف شهر. ذي في منظومة القيم، في غير منظومة القيم ات تعب التعب التلاجع كان وصلت التلاجع تمانين سنة. إخوانا بكل شيء إذا ما تم نقصان يا أخي ما أقول القلب شغالة تلاجع تمانين سنة، الكلية شغالة تلاجع تمانين سنة، العيون شغالة تلاجع تمانين سنة. كويس؟ السمع تلاجع تمان لا بد يحصل كل قلت يعني ضعف كان بقى كده وضعفه لكن ممكن تجيب وثمانين سنه يعني لو زول مثلا مما بلغ الحلم حضر عشرة الى القدر بيواظب على العشر اواخر دي بقومه بانتظام ده بكون عبد تمنمية وثلاثين سنه ده حسابات غير الحسابات الماديه البشريه معناها القيم بتعطي العمر امتداد طيب هذا معنى كلام ابن القيم يقول شنو اذا تعلقت ارادتك بالباقي وكان مطلوبك وكانت غايتك باقيه دائما دام تعلقك ودام حبك ودام نعيمك بدوام من تعلقت به هذا كلام منطقي يا اخواننا برضو من الاشياء الحب نتعلمها في الحياة انه الانسان ممكن يستغنى من الناس كلهم. ممكن يا اخواننا اديك مثال تلقى زول شافع يتيم ابوه مات هو في بطنه. مرق ما لقى ابوه برضو عاش نعم عاش بمعاناه لكن حياة الله سخر له كويس الذي أقام الحياة وجعل حوائج الناس بعضهم إلى بعضهم هو الله لذلك هو الحي القيوم الذي يقوم به كل شيء وكل شيء قائم به هو قائم على كل شيء هو مستقل غني بذاته والخلق جميعا لا يقومون إلا به فمن هو قائم على كل نفس القيوم أسأل كده ممكن زوت القيتيم يعيش يحيى وينجح كمان رايش ممكن إلا ما ممكن كرسولنا عليه الصلاة والسلام أنجح بشر على وجه الأرض مما الله خلق الدنيا مرد لقى أبو ما فيش نهائي في الحياة قدامه توفي والده هو في بطن أمه وهي به حمل. عليه الصلاه والسلام أم لا تبع شويه ماتت وجد مات وبقي بقي شامخا لانه بالله اي حاجه بالله تبقى فبالتالي شوف هذا كلامه ابن القيم رحمه الله تعالى يغشره كلامه جديده فليس المحبوب الذي يتلاشى ويضمحل ويفنى كالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه، فالمحب باق ببقاء محبوبه يشرف بشرفه ويعظم خطره بحسب محبوبه ويستغني بغناه ويقوى بقوته ويعز بعزه ويعظم شأنه في النفوس بخدمته وإرادته ومحبته شوف الكلام ده قال الله لولا حجاب الغفلة دقيم ده كلام لطيف يا أخي قالت الله لولا حجاب الغفلة والعوائد والهوى والمخالفات لذاق القلب أعظم الألم بتعلقه بغير الحبيب الأول قال ده دلو فيه حياة الزل مجرد إنه يتعلق قلبه بغير الله كان يتألم ألم من الألم يموت لكن نحن ما قعدنا نتألم بحجاب الغفلة والهوى والمخالفات يا السلام قال الحروي البقاء اسم لما بقي قائما بعد فناء الشواهد وسقوطها بعد فناء شنو الشواهد شنو وسقوطها قال الكلام ده خلاص تكلمات اسمع الكلام ده العبد ده معنى الكلام في طريق سير الى الله معالم تدلك على الله منهم شنو من نون الشيخ المربي اللي بربيك وريك الله ما شاهد صح منها ان عقلك يتفتح ويدرك عظمه ربه سبحانه من خلال هذه الشواهد دي كلها شو شواهد, شواهد شواهد عن شنو شاهد على وحدانيه الله صح النيل ده تعرف الناس يقول لك النيل منظر جميل ويجنبوا او البنات اتفرجوا في النيل وينحسب في الاسكريم وياكلو البييركر تشو انت عارف النيل ده الاجراءهم كده انت سألت نفسك قلت النيل ده الاجراء منه قلت للبيت المعاكي سبحان الله متلا سبحان الله هاتقوم جاري النيل ده تأمرت الاجراء منه واجراء متن من النيل ده انت الحكومة ها حفره منو الانجليز النيل بتاعنا ده حفروا الانجليز ده من 200 ذا ده شواهر أي شيء في الكون ده له في كل شيء آية تدل على أنه واحد أي حاجة في الكون تدلك على الله يا أخي ابن القيم ما مر عليك من زيت المعرفة القبله قال شنو قال أي حاجة في الكون تدلك على الله ولذلك المؤمنون لا يرون الكون إلا بعض خلق الله ولذلك يسمعون كل شيء كأنه منسجم مع بعضه، ولذلك قلنا صوت الحبل في البيل مع البقرة، الصوت بيعمل شنو؟ بيعمل صريف صح؟ هم بيسمعوها بيقولوا شوف البقرة بتقول الله الله، هم سمعوا كده؟ لأنه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه شوف الراقي الراقدة فابن القيم يقول الشواهد التي تدلك على الله تفنى ويبقى الشيء الذي دللت عليه الإيمان ويبقى من دللت عليه وهو الله سبحانه وتعالى لذلك يقول يقول المعالم توصل إلى الشهود إلى شهود الوحدانية يبقى الشهود قائما بعد فناء المعالم مثلا شيخ مسكك الطريق الصحيح الشيخ مات. صحر مصح. الطريق مات. برح. ما صح ولا ما صح الطريق ما الدرب راح هذا محنا الكلام والله هذا كلام كلام عميق ابن القيم ده عميق جدا قام جاب كلام وانا زدت عليه برضه يعني هو ده الكلام وانا قريته كذي قلت بس لو دخل كلمه واحده قال شنو قال وحقيقة الأمر أن الحق سبحانه الحق هو الله كويس يفنيهم يفني عباده الخلص يفنيهم عما سواه يفنيهم يخليهم ما يعرفوا إنه هو يفني الفناء معروف يا أخوانا ها هو شنو الفناء المحو والزوال يزيل عن اراداتهم التعلق بكل مخلوق قال شنو شوف العباره دي كان الحق سبحانه يفنيهم عما سواه ويبقيهم ذا البقاء ويبقيهم به ازال كل تعلق باراداتهم فيما سواه ففنيت ارادتهم فيما سواه لمن فنيوا عما سواه بقيت اراداتهم بقيه بمن به يفنيهم عما سواه ويبقيهم به وله ابقاهم فاستمدوا بقاءهم به وصاروا باقين له عبيدا ضد اضافه تحتي يجي باضافته لو عندك اضافه داخلة انا دخلت له بس له هو قال يبقيهم به قلت يبقيهم به وله ابقاهم هو ابقاهم فبقوا به سبحانه وابقاهم لنفسه استفاهم عبيدا له سبحانه وتعالى يا سلام كلام ابن القيم ده كلام يا اخي شديد كلام عالي شديد قال وهو على ثلاث درجات بالمناسبه منزله البقاء من أقل منازل المدارك أربع صفحات بس أربع صفحات قال شنو قال هو على ثلاث درجات بقاء المعلوم بعد سقوط العلم عينا لا علما وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتني وبقاء ما لم يزل حقا بإسقاط ما لم يكن محوا ده كلام منه؟ كلام الهروي الكلام قاله الهروي ده يظهر في أوله كأنه معقد وسأبسطه وسأنقل كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك يقول الهروي بقاء المعلوم بعد سقوط علمي عيناً لا علما يقول ابن القيم يظهر الكلام كأنه متناقض بقاء المعلوم بعد سقوط العلم قال أصلا المعلوم صار معلوما بالعلم فكيف يسقط العلم ويبقى شنو ويبقى المعلوم ابن القيم يقول يبقى المعلوم بعد سقوط العلم قال هذا كان تناقض لكن رد قال ما في تناقض ليه العلم نفسه على درجات اخواننا كده ركز على النقطه دي في علم بالشيء وفي علمك بانك عالم بالشيء فيقول عارف عالم بالشيء لكن ما عارف انه عالم بالشيء تساله تقول لي تعالى الموضوع ده يقول لك ما بعرفه لما انت تعرف تبقى شنو بيعرفه بيعلم ادراكك للعلم علم الذي يسقط هو إدراكك للعلم، ولكن العلم يبقى بمعنى شو؟ يسقط الدعاءك العلم والمعرفة. طيب. دي نقطه النقطة الثانية شوف الكلام الرفيع ده. شوف يا أخوة ركزوا. بقاء المعلوم المعلوم هو الله. بعد سقوط العلم يسقط العلم عينا لا علما يسقط العلم شنو عينا. لا علماً بمعنى يسقط ادعاء العلم ده بيسقط ادعاءك العلم شنو؟ يسقط العلم بالله موجود ولو لم يكن علمك به موجود لما وصلت أصلاً إلى العلم به لأن السبيل الذي يوصلك إليه هو العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد على ذلك هو وشهدت الملائكه وشهد اولو العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم فبالتالي الذي يسقط هو احساسه بالعلم ضرب مثال ابن القيم قال كيف تشم ده تشم ولا اي حاجه تشم كيف قال الشم يعتمد على ثلاثة أشياء مشموم يكون عنده ريحة لو جاولت حاجة ما عنده ريحة قال لك ما تقول ما شامي حاجة مشموم صح وقوة مدركة وقوة شنو مدركة بتشم وحالة بتتولد بين المشموم وبين القوة المدركة للشم تسمى حالة الشم حالة الشم هو الإحساس والمتعة بانك انت الشدة تسميتك تقول الله يا أخي اللي تشتريتها من وين انت مع ناس صح او قلت لها ولا قوة إلا بالله الشدة الريحة ذاته كريهة وكذلك البصر في عين وكام ذكرنا كثير وجود عين لا تكفي للرؤية انت قال العميانين دين عيون مقلعات مجدعات يعني العميان ده في فرق بين زول عينه ما فيش وعينه فيه العميان عينه فيه وممكن تلقى بعينيك تمد يدك ما يشوفك عيونه مفتحه عادي كده لكن ما بشوف ليه الاله موجوده اله شنو البصر لكن قوه الابصار ما موجوده العميان فقد القوه الباصره صح وكذلك اللمس حاجه بالمسوء وقوة إدراك آلة لمس زايد الإحساس باللمس ابن القيم قال القلب كذلك مش العين كذلك والبصر كله قال والقلب إذا استغرق في شهود المعلوم والمحبوب هو رب العزة والجلال غاب به عن شهود القوة التي بها يعلم وغاب عن حالة العلم ومثل هذا برجل أدرك بلمسه ما استلذ به أعظم لذة حصلت له فاستغرقته هذه اللذة فأسقطت شعوره عما سواه من المتعة بيجي شايف نفسه ما في متعة أحسن منه هو شايف نفسه متعة أحسن منه ما في لكن في ناس متعين أحسن منه وهكذا هذا هو المراد من هذه النقطة قوله كذلك وبقاء المشهود بعد سقوط الشهود وجودا لا نعتن الاشياء الوصلت وصلت لله فنيت لكن وصوله لله باقي شوف القيم عبر عنه قاشم كلامه جميل يا اخي قال علمك بالله وذكرك له ومحبتك له ومعرفتك به كلها مخلوقه الكلام ده صحيح ولا ما صحيح أه؟ يخوانا نتفق معرفتك بالله والعلوم التي اكتسبتها والدرس الجندة والفيه من المعارف والعلوم دي كلها ذكرك له عبادتك له قال تعالى والله خلقكم وما وما تعملون طيب اذا كل مخلوق صح يعني انا ممكن تروح مني معالم اعرف الشيء لكن ما بالضروري اعرف تفاصيله التفاصيل بتسقط ويبقى الجوهر فابن القيم يقول شنو علمك بالله وذكرك له ومعرفتك مخلوقه أما المعلوم والمذكور والمعبود والمعروف غير مخلوق يفنى الشهود ويبقى المشهود يفنى الشهود الأشياء كلها تفنى ويبقى شنو المشهود ويبقى ما اراده الله ان يبقى إخواننا الموت ده قيمة عظيمة في الإسلام بالمناسبة ما ربنا قال خلق الموت والحياة قدم الموت على الحياة عارف قدم الموت على الحياة ليه لأنه لولاه ما كانت للحياة قيمة تخيل الناس المدفونين تحت الوطدي حصة مثل يقول لك مقابر فاروق بالعكترات ناس مساحة بس كم كم كيلومتر في النهاية محدودة مسول دبال أمم وزي ما قال أبو العتاهية ودفين على بقايا دفين ممكن يكون قبر واحد بقى قبر لمية نفر ورب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضاضي مستغرب ذاته قال أصلح نفر قبر واحد هي تجمع على برداته وتجمع صجيعه تحفر في فيه بعد مئتين سنة أيضا يحفروا الجماعة في أي حاجة يحفروا برضو يدفينوا ذوله ربا لحد قد صار نحدا مرارا تخيل الناس الميتين دي كله لو كانوا حايمين في الدنيا دي والله الله أعلم رغيف ما تلقاها تخيل الموهي والله يبقوا بيه يا أخي لكن الموت بدي الحياة كيمة بالمناسبة بعدين لما الحياة تبقى محددة العطاء فيها دقه اكبر ودقه الموت قيمت الموت يعطي الحياه قيمه انت عارف انك إنت بتموت معناه شنو معناها تبذل صح وتعمل صح لانه في ما بعد الموت من الخطا ان يقول الناس شجع فلان الى مثواه الاخير في قيامه ولا ما في قيامه في قيامه طيب كيف مثواه الاخير ما في مثوى اخير المثوى الاخير بعد ما الناس يقيفوا ليه لانه الظالم اندفن والمظلوم اندفن لا بد يتلابوا كما تلابوا ما في مثواه أخير يقول لك شو يعني شنو إلى مثواه الأخير كيف مثواه الأخير فبالتالي الموت ده فيه بقاء لأنس في ناس الموت يبقيهم يموتوا وتبقى حياتهم السرمدية الأبدية في جنات النعيم ده كلام الهروي الأخير قال شنو وبقاء ما لم يزل حقا لم يزل ربنا حقا الكلام العباره دي فعلا ذلك الشريح باسقاط ما لم يكن محوا في حاجتين يا اخواننا ما لم يزل يعني لم يزل باقيا دمنه ها وفي الذي لم يكن المخلوق الذي لم يكن محوا كان ده جميل معناه كالاتي ان تسقط الذي لم يكن هو المخلوق كيف تسقطه؟ تسقطه مهوا تمحو ألما عنده وجود دائم تمحو من حياتك ألما دائم وتبقي في حياتك الدائم ده معنى الكلام خلاصة هذا الكلام قال ابن القيم شنو وحاصل ذلك آخر ثلاثة سطور في منزلة البقاء أن يفنى من قلبك إرادة سوى الله وشهوده والالتفات إليه ويبقى في قلبك إرادة الحق وحده وشهوده والالتفات إليه بالكليه والإقبال بجمعيتك عليه فحول ذلك يدندن العارفون وإليه يشمر السالكون وإن وسعوا له العبارات وصرفوا إليه القول كلام كل دائر حوله أن تتعلق بالذي لم يزل باقيا بأن تسقط الذي لم يكن بمحوه من حياتك ومن قلبك ومن إرادتك وقال وحول هذا دندن العارفون وإلى هذا شمر السالكون انتهت بذلك منزلة البقاء من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين والله عنه السلام عليكم ورحمة الله